افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انتم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ ٱرْبُّ ٱغْفِرْ وَرَحْمَٰن وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ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 وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْضُونَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتُوا بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاتقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الله شهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات ولح سو بھو چلو ولچوین لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْرِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لولا خيرا وقالوا هذا بھی خوم لولا جاءوا عليه اب شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا قضم الله عليكم ورحمته في الدنيا ولآخرة لمسكم فيما أطبتم فيه عذاب عظيم اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِ أُمَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا چل می ماں چولی مس اب دن مہل کل ملکی لا فضل الله عليكم ولاحل وان الله پویاؤ فوق